أَلَمْ تر أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّازًا فَلَا تعجل عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Samaanse vrouwen, vrijheid van meningsuiting, het وَالارْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِ الْقِيَامَةِ فَرْدًا